غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا مسنا واهلنا الطرق وجئنا ببضاعة مذجاه وزعنا ببذاءة مرجا فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل ألمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا تم جاهلون. قالوا أنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أقيم أدمن الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه فالقوه على وجه ابياتي مصيره واتوني باهلكم أجمعين ولما فصلت الليل قال أبوهم اني لا لا ريح يوسف ان لي اجد ريح يوسف لولا انتفدون اعوذ بالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القى على وجهه فرت الدبصيرا قال الا لم اقول لكم اني الم من الله اني الم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا خاطئين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 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعويل رؤيا قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ربي لطيف لما يشاء إنه هو الأليم الحكيم